الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحمر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه